بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكروا الزالية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جندة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إنكم بالله واليوم الاخر ويشهد عذابهما قائفته من المؤمنين الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه والزانيه لا ينكحها إلا أزالن أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لن يأتوا بأربعة شهادات فجندوهم فجندوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرموون أزواجههم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إن فول من الصادقين